Alhamdulillah, rabbi'l-alamin. Ar-Rahman, ar-Rahim. Malik, yawm iddyn. Iyaka I w ayaka na'istain. Ihdina الصirata'a, mustaqim. Ciraat'a, lakim. لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله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 Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie لا Panie